قبة الساع وَ شَقّ القَمرُ وَإ رَو آيت يرضُ وَويقولوا صحر مستمِير وَوكذبُ وَاتَّبعُ هواءهم وَكلّ أأَمرم مستقِير وَلَقد جاءهمم منِ الأأَمباءِ مَا فيِيهِ مستجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر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 كذبت عاد فكيف كان عذابي وندر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي وندر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر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 كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مِن مدكر وَ قَجَاء أآلَ فِعوللا النُذر كَذبُ بآياتنا كلّها فأَنخَذنهُ أأَخْذَ عزيزم م